لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بِمَا تَشَابَ كُرُهُهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَمَا اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِم تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أشهر فَإِنْ فَأُ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ فَأُ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمَ طَلَاقٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء والملقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء ولا يحل لهن ان يكن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن اذِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَعْرُوفٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَعْرُوفٌ وَلِلزَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلِلزَّجَالِ والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم اطلقوا مرة ثانية فانساكم بمعروف او تسريح باحسان اطلقوا مرة ثانية فانساكم منعروف أو تسريح به حساس ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا الله الا ان يقام سكي ما حدود الله فان خفتم ان لا حدود الله فلا جناح عليهما تَادَت بِ سَلَمنا عَلَيْهِ مَا ثَبَت بِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوها تِلْكَ حُدُودُ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 تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تعل له من بعض حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تَرَاجَعَائِن ضَنَّا فَإِنْ فَلَقَهَا فَتَجُودَ رَاحَةٌ عَلَيْهِ مَن يَتَرَاجَعَائِن ضَنَّا إِن, يتراجعا إن, ظنّا إن ظنّا فِتْيَةَ حُدُودَ الله يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَفِتْيَةَ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا